اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم إنا نعوذ بوجه الله الكريم وبكلماته التمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم انا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا ولا غفرت، ولا همّا إلا فرّجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا حقا إلا أعليت، ولا باطلا إلا أزهقت، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت. ولا مستضعفا من المسلمين إلا حفظته ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته اللهم اغفر لآبائنا وأماتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا برهم اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم من كان منهم حيا اللهم فاطل عمره على طاعتك ومن كان منهم ميتا اللهم فارحمه اللهم فارحمه اللهم فارحم اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين اللهم انس وحشتهم اللهم انس وحشتهم اللهم انس وحشتهم اللهم, آنس وحشتهم اللهم, آنس وحشتهم اللهم وسع عليهم قبورهم اللهم نور عليهم قبورهم اللهم نور عليهم قبورهم اللهم انزل على قبورهم الفسحه والسرور والنور والنور يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا خير الغافرين يا خير الغافرين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته وخذ بنا للبر والتقوى اللهم قرب اليه البطانه الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واصرف عنه بطانه السوء والشر والفساد إنك على كل شيء قدير ربنا أأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد